أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أَمْ نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ اذْهَبْ إِلَى رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ إِذَا طَلَعَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَكَنًا وَالْبَحْرُ مُسْتَسْلِمًا لَكَ ۖ وَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الخير عن ذكر ربي حتى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ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 حَدٍّ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّائِمْ وآخرين مقررين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الحمد لله رب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 غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمين واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن ورسني الشيطان بنصف وعذاب أركض برجلك هذا مؤتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وَخُذْ بِيَدِكَ ضَرْبًا تَضْرِبُ بِهِ وَلَا تَحِنْثُ إِنَّ وَجْدَ رَغُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ